بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ن صاد كتاب انزل اليك فلا يق في صدرك حرد من ل به وذكرا للمؤمنين وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَدَاءَ بَأْسُنَا رَائَةً أَوْ هُمْ قَ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 قَالَ أَنَا أَخَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ أَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يكون لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُلُدْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي من الضالين قال فبما اغويتني لا اقعدا لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم لا املى ان جهنما منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلوا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتقونا من الظالمين وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَأْوَاهُ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاءٍ آتَهُمَا وَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا رَبُّكُمَا أَن تَسْجُدَا وَالْجَنَّةُ درَتَ بَدَك لَهُمَا سَؤاتُمَا وَطَفِ قَاَقْسِ فَال عَلَيْهِ مَا بِ وََقِجََّا وَندَ مَا وَُّهُمَا أَلَ أَنهَكُمَ تِِكُمَ الشَّدَرَةِ وَأَقَُّكُمَا وَأَقُلَكُمَا إَِّ الشَّيْقَا لَكُمَا, لكما, لكما عَدُ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 كما أخرج أبغيكم من الجنة ينزر عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيلوا من حيث لا ترونهم إنه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 وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حف عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْمِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون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 وَنَشَاعَتَهُ وَلا يَفْتَقِدُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَهْتَدِي نَنكُمُ مَنْ يُقَصُّ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ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 شيكنا ولما دخلت امه اللعنت اختها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 أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صبورهم من غل تجري من تحفهم الأمهار وقالوا الحمد لله ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم وَجَدتُم فَهَل وَجَدتُم ما وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ غَيْرَهُ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ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 اشحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يُن اغا الا الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخول الجنه لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا انت تحزنون وانا تَنَّ أَن أَفِيضَ عَلَيْنَا مِنَ الْغَمَاءِ أَوْ مِمَّا عَزَّقَ اللَّهُ قالوا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وَمَا كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون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 فسَهُم وَوَلَّ عَنهُم م كَُ يَبتَ إِ رََّّكُ اللَِّ الذي خَلَقَ السَّسَواتِ وَالأَرربَ فيِي سَِّةِأَ ثمَُّ تَوَر على العْش يغش اللييل م غَ رَ يَطلوه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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلافها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قَلَّتْ سَحَابًا فِقَالَنَا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الرِّمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ والبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكَدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما إِنْ إِلَٰهَ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ لَنَرَاهُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي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 ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأندينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميم قولوا اللهم ما لكم من اله غير افلا تدقون وقال الملأ الذين كفروا من قومي اننا لنراك في سفه واننا لكم من الكاذبين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 واذكروا إذ, واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم روح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلام لعلكم تفلحون قالوا أجدتنا لنعقد الله وحده ونذر ما كان يعقد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم بِكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بها من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 فأخذتهم رجفة فأصبحوا فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دالهم جاثمين فتعلل عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وَنُوطًا إِذْ خانَ لِقَوْمِهِ اتَّتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَقُوا بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَقَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا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 وَعُدُّوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ هَوَاهُ وَكَذِّرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ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 قال الملأ الذين استشبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قضيتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۖ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شُعَيْبًا إِنَّكَ إِذًا لخاسرون. فأخذتهم الغجفة فأصبحوا في ذاتهم جافلين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فَتََّ عَنْهُم وَقَالَ يَا قَوْمِ لَ قَضِ أَمَلَغُتُكُمْ رسَاتِ رَبّ لََِ أَبلَُتُكُم رِسَلَاتِ رَّ وَنَا صَحسُ لَكُمْ فَكَ فَآسَعَلَ قَوْمٍ كَافِ وَمَا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 وقالوا قد بم السامى انا الضراب والسحر فاقضناهم فاخذناهم فاقضناهم بغته وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القراء فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ذِكْرُ الْقُرْآنِ قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَّبَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَاهِدِي آيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَطَغَوْا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 قال إن كنت جئت بآية فاكتبها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي يريد أن يخرجهم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجع وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساخر عليم وجاء فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين القيم قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا رقف ما يأفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة سازدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى قَالَ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر فِي في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منكم فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّبِعُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ قَالَ سَنُ قَدِّرُ أَبمَا أَهُم وَنَسْتَحين سَأَوْهُ وَإِنَّا فَوْ قَرْ قاهِرُون قَالَبُ سَِ فَوْمِهِ ْتَعيرُ بَِّذِ وَصبِرُ إَِّ لِأَرغَلَِّ يورثُهَا مَ بَطُولٍ الْمُتَّقِينَ وَلَئِنْ آذَيْنَاكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَذَا رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَنُكُمْ وَقُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كيف ولقد أخذنا آلَ فرعون بالسنين ونقص من المراك لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه أل إَِّ مَ قُائِعُم رِدَ الوَّاب وَلكَِّ أَكْزَرَعُم لَا يَعلَُون وَقَاوا مَهمَّ تَأتِن بِهِ مِن آيَذِل لِلتَسحانَ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمنِنِين أَرسَلِنَّ عَلَيهِ مُقُ فَانَ وَلِدَّادَ وَلِكُمَّلَ وََّّ فَادِع وَدَّمَ آياتاتٍ مُفَ الصَّلَاتٍ فَستَتفَعُ وَكَامُوا قَوْمَم مُدِرنين وَلََّا وَقَالَيهِمُ إِجزُ قوا يَامُ سَدَعُ لَناَا رَبَّكَ بِم اذا عندك فانك شفت عن الرد زلما من انك على نضلا معك بني اسرائيل فدما كشفنا عنه الرد ز الى ادرهم بالغ فدما كشفنا عنه الرد ز جَلَّ نُهُمْ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنقُصُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْجَ قوم الذين كانوا يستطعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل قُمْ قَوْمَ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرَّمَاهُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى وإذ أنتيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقدلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء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 رَبُّه قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَن تَراني وَلَكِنْ انظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مكانه فسوف تراني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 فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم داوى الفاسقين سأشرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل المشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي ذَلِكَ سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا فقط أعمالهم هل يلزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا دسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا شَقَقَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَضَى الْيَوْمَ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ من, مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَجَئْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَضْرَهُ إِلَيَّ قال ابن أم إن القوم استصعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 الرحيم ولما شكت عنه موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسخها هدى ورحمه وفي نسخها هدى ورحمه للذينهم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 عدلا لميقاتنا فلما أخذتهم الوجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلقنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء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 فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولًا نَّبِيًّا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَيُؤْمِنُونَ س الذي يَجُونَهُ مَكتُوبَ النَّدَهُم ف التَّوراتِ وَْإِن جِيل يَأمُهُ يَأُّهُ بِالمَععُوف وَيَنههُمْ عَِلّم كَرِ وَيُحِلُّ لَهُ الطبَ وَيحَظمُ عَلَم الْخَبَ ويضع عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزه ونصره واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم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 يُؤْمِنُونَ بِالْحَقِّ وَفِيهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاقًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمَهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عشرة عينا.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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُدَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سدداً نغفر لكم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 إذ يعتون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شوعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الْقُرَىٰ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَإِذْ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَغْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميساق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتن عليهم نبأ الذي لَئِنَّهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكن مهو أخلد إلى الأرض واتبع كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون شاء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفروا كانوا يظلمون من يهد الله فهو المعتدي ومن يغلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقرون بها لهم قلوب لا يفقهون بِهَا ولهم أعين لا يبصرون بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فاذعوه بها وَالَّذِينَ يُرْهِدُونَ فِي أَسْمَاءِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عادِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ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 يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الماس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا قرا إلا ما شاء الله ولو كنت بل استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نفير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فَلََّا دَغَ الشَّهَا عذَرَت حَلًا غَافِي فَظ فَمَضو بِّ فَلََّا الله قَلَدَّعَ وَلهَّه غََّهُ مَا ل إِ آتَ تَ لهم نصرا ولا أنفسهم ينصون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرض يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آثان يسمعون بها قل ادعوا الذين تبعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون نزه فاستعذ بالله إنه سمير عليم إن الذين اتقوا إذا بسهم طارف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يهدونهم في الغي ثم لا يقصرون